وتوضح ان شاء الله ان الحمد لله تعالى نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله تعالى فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان اصبح الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعة. كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وأنما توعدون لواقع وما أنتم بمعجزين ثم ما بعد أيها الإخوة الأعزاء أيها الأخوات الفلايات طيبتم وطاروا ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة الطاهرة في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع إمام الأطقياء وسيد الدعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقدر عليه أيها الإخوة الأعزاء كان اللقاء الأول في كتابنا بداية المتفقه كان عن باب المياه وقلنا للتذكير بما مضى أن باب المياه قال الشيخ حفظه الله تعالى وفيه ضابط واحد وهو اقسام المياه ثلاثه الاول طهور وهو الباقي على خلقته الثاني طاهر وهو الذي خالطه طاهر فاخرجه عن اطلاقه الثالث نجس وهو الذي خالطته نجاسه فغيرت احد اوصافه قلنا ان الماء الطهور هو الباقي على خلقته أو هو الماء المطلق الذي لا يطلق عليه اسم آخر وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره كما الأبار والأنهار والأمطار على أي على أي لون كان وهذا النوع حكمه أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث يجوز لك أن تتوضأ به وتغتسل ويصح اغتسالك ووضؤك منه ويصح أن تزيل به الخبث والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته وقوله الطهور ماءه الحل ميتته فقول الطهور ماءه دليل على طهارة الماء هذا هو القسم الأول وهو الطهور القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر الذي خلطه طهر فأخرجه عن إطلاقه اي اخرجه عن لفظ عن لفظه المطلق اي لا يقال ماء وإنما يخصص يعني يقيد بقيد فيقال ماء ماء صابون او ماء حلبه او ماء لحم أو ما إلى ذلك وهذا الماء يخلط طاهر طاهر كالصابون مثلا اذا اختلط بالماء فيقال انه ماء صابون والحلبة إذا اختلطت بالماء فالحلبة طاهرة ويقال له ماء حلبة واللحم إذا وضع في الماء فيغير أحد أوصافه فيقال له ماء لحم أو مرق هذا الماء حكمه أنه لا يرفع الحدث ولا لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث لا يرفع الحدث أي لا يصح أن تتوضأ به وإن توضأت فوضوءك غير صحيح لا يصح أن تتوضأ بماء عليه صابون، ولا يصح أن تغتزله بماء ولا يصح أن تغتزله بماء عليه صابون، لأنه كما نعلم أن الصابون مطهر، ولكنه لا بد من الماء القراح الذي لا يختلط به مطهر طاهر، ولا يصح أن ت تتوضأ بماء حلب أو بماء لحم، وإنما يجوز لك أو يصح منك أن تزيل الخبث به. سيصح منك أن تزيل الخبث به، فلو مثلا أعظكم الله تعالى، لو قضى أحد الناس حاجته ولم يجد أن ما ما يغت... ما يزيل به الخبث إلا ماء بصابون، فيجوز أن يزيل به الخبث، ولو سقطت النجاسة على ملابسك وأردت أن تنظفها، فغسلتها بماء بصابون فطهرت هذه الملابس، وهذا الحكم قلنا أنه لا يرفع الحدث، ولكنه يزيل الخبث. وهو طاهر وهذا الماء طاهر ما وقع فيه طاهر فهذا شرط أن ما يقع فيه يكون طاهر فلو وقع فيه شيء غير طاهر لصار الماء نجسا لو وقع في هذا الماء ما شيء غير طاهر لصار الماء نجسا ولو كان الماء نجسا وغيرت أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة فكان ذلك لا يغ... لا, ي... لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث أي لا يجوز للإنسان أن يتوضع أو يغتسل به ولا يجوز للإنسان أن يزيل به الخبث هذا ما قلناه بعجالة في الدرس الماضي ونحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في الباب الثاني من أبواب الطهارة من أبواب الطهارة التي هي 11 بابا نحن في الباب الثاني منها وهو باب الآنية لأنه عندما تأتي بالماء فالماء ليس عرض ثابت يعني لا يثبت بنفسه لا يستقل بنفسه وإنما لابد أن تحتاج شيء تضع فيه هذا الماء فاحتجنا إلى باب الآنية قال الشيخ وفيه خمسة ضوابط وقلنا أن الضوابط هي القواعد أن الضوابط هي القواعد أي تضبط أحكامه بخمسة ضوابط, بخمسة ضوابط. الضابط الأول قال يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة يباح استعمال كل كل يباح استعمال كل إلا الذهب والفضة. قال الضابط الثاني آنية الكفار طاهره ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نداسة الضابط الثالث عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر الضابط الرابع جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير الضابط الخامس يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم وبذلك يكون الباب الثاني من أبواب كتاب الطهارة قد انتهى فنعارج عليه بالتفصيل سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يلهمنا منه التوفيق وأن يتجاوز عن خطأنا وزللنا إنه ولي ذلك والقدر عليه أولا قال الضابط الأول يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة يباح كلمة يباح ما معنى يباح الإباحة هي أحد الأحكام التكلفية الخمسة هناك أفعال العباد لها أحكام تكلفية لا تخرج عنها أي فعل أي فعل من أي إنسان أي فعل من أي إنسان لا يخرج عن هذه الأحكام التكلفية الخمسة خلي بالك من هذا الكلام جيدا فعل أي إنسان بالنسبة للشرح لا يخرج عن واحد من هذه الأحكام الخمسة خد في الوسط في الوسط الإباحة الإباحة وفي الطرف اليمين الوجوب يبقى في الوسط الإباحة اكتب الإباحة في وسط السطر كده في وسط السطر إن كان معك قلم ورق اكتب كلمة في وسط السطر الإباحة أو الجواز هي بمعنى واحد بجانبها من الناحية اليسرى الكراهه الكراهه بجانب الكراها تكتب التحريم التحريم يبقى الاباحه والكراهه والتحريم ناتي الى الناحيه الاخرى من من الجهات اليمنى فتكتب بجانب الاباحه الاستحباب الاستحباب او المندوب واسمه المندوب بجانب المستحبة او المندوب تكتب الوجوب الوجوب إذن الإباحة بجانبها من من الطرف الأيمن الاستحباب وبجانب الاستحباب الوجوب عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي نزار أبو عبد الرحمن عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إذن الإباحة من الناحية اليمنى الاستحباب ثم الوجوب ومن الناحية اليسرى الكراهة ثم التحريم اقرأها, اقراها بجل اقرأها من الناحية اليسرى من الناحية اليسرى تشعر انك تقرأ من الاسفل الى الاعلى كل ما ترتقي درجه كل ما تخف الحرمة كل ما ترتقي درجة كل ما تخف الحرمة اول واحدة ايه التحريم طيب اطلع اللي فرحة ايه الكراهة خفت شوي من الحرم من الزنب طيب اللي فرحة الاباحة خلاص بعد ما كان حرام بجا مباح يعني بعد ما كان حرام عليك بجا مكروه عليك بجا مباح خلي بالك بجا من الطرف الثاني احنا قلنا الاباحة الاستحباب بدلته كان فيهم حرمه خلي بالك بقى فيهم اجر الاستحباب الوجوب يبقى اذا ايها الاخوه الكرماء وعيت الاخوات الكريمات الاحكام التكليفيه خمسه حفظناها حفظناها حفظناها تمام احنا كده حفظناه الوجوب ثم الاستحباب ثم الإباحة ثم الكراهة ثم التحريم الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم طبعا احنا ممكن دلوقتي دلوقت نسألهم قل جول يا مثلا يا أختهم مسامي أو يا أختهم معائشة هو يا يأخر نظار، يقول لنا الأحكام التكلفية الخمس، لكن هنفوتوا المرة علشان منتهىه المرة جي، عشان ما يبش في أحرار، علشان ما يبش في أحرار للإخوة والأخوات. يبقى إذن الأحكام التكلفية خمس، الوجوب ثم الاستحباب خلي بالك أنت لو لو قرأتها من ناحية اليمين هتحس إنك بتنزل. لو قرأتها من ناحية اليسار هتحس انك بترتفع الى اعلى الوجوب ثم الاستحباب ثم الاباحة ثم الكراهه ثم الحرمه او التحريم يبقى اذا قول الشيخ يقول قال يباح استعمال كل الانية الا الذهب والفضه يباح يباح ديت ايه في وسط الخط اللي انت كتبته الوقت لي. في وسطه يعني انت عملته عملته ما عملتوش ما عملتوش يبقى دي ينفع هنا وينفع هنا خلي بالك أثابكم الله اختكم سامي بارك الله فيك احنا عارفين بس يعني انا عارف ان انتوا الاسماء اللي انا ذكرتها بالاسم واخدين بالهم من ال من الدرس اما الاسماء اللي انا ما ذكرتهمش انا حاسس كده انهم نايمين يعني احنا عايزين نعمله تنشيط بس للايه للدرس بارك الله فيكم وفقنا الله عز وجل لما فيه الخير إنه ولي ذلك ومولاه يبقى إذن يباح استعمال كل الأنيه إلا الذهب والفضة قلنا يباح معناها إيه الإباحة بقى خلاص عايزين نعرفه يباحنا كدا عرفناه أي فعل رادل طلق مراته ها يلا الحكم إيه ها حكمه حكم الطلاق يباح يبديه من الخمس من الخمس طيب راجل شرب خمره ها بسرعة بسرعة حكم شرب الخمر حكم شرب الخمر ها في الاحكام التكلفة الخمسة أحسن طيب اللي رجل طلع يحد ها حكم الحد على طول من الاحكام التكلفة الخمسة واجب طيب راجل لا الحج واجب الحج واجب مش مستحب واجب المره الاولى التانية مستحب يا مره الفرد يا طيب راجل يزوج ابنته او رجل يتزوج. يتزوج حكم الزواج ايه الزواج من احكام التكلفية الخمسة واجب ولا مستحب ولا مباح ولا حرام ولا مكروه ها ها الاخ نظار قال مباح اللي قامت الشكور قالت مستحب فاطمة الزهراء قالت واجب يبقى احنا كده معنا ثلاثة فضل ايه فضل المكروه ومباح ام سامي قالت واجب الزواج تعتريه الاحكام التكلفية الخمس الزواج تعتريه الاحكام التكلفية الخمس يعني طارة ان يكون الزواج واجبا وطارة ان يكون الزواج مستحبا وطارة ان يكون الزواج مباحا وطارة ان يكون مكروها وطارة ان يكون حرام وإذا اردتم التفصيل في ذلك فلتراجعوا كتب الفقه في الاحوال الشخصيه ان شاء الله وقد ياتي معنا في المستقبل حتى لا نتوسع في غير موضعه يبقى إذن طيب راجل باع أرض البيع حكمه ها حلال مش حرام يبقى ايه ها حلال مش حرام يبقى مباح احسنت احسنتم احسنتم راجل اه اه هدم بيته هدم بيته بيهد البيت عشان يبني بناء جديد ما هو ما فيش فعل يخرج عن تلك الاحكام الخمسه ما فيش فعل يخرج عن تلك الاحكام الخمسه تمام طيب جلستنا الآن لتعلم العلم الشرعي حكماء جلستنا الآن لتعلم العلم الشرعي حكماء جلستنا لتعلم لتعلم العلم الشرعي حكمها أحسنتم واجب تمام تمام بارك الله فيكم طيب تعال الوضوء الوضوء ده شرط من صحتي بواجب نظافة المكان او طهارة الثوء ده شرط من صحتي بواجب كل الافعال يخلني كل الافعال لا تخرج عن هذه الاحكام الخمسة فاعرفها بقى اعرفها بقى اعرف هذه الايه هذه الاحكام وقد نتعرض للاحكام كاملة في الـ الـ الـ وصول الفقه ان شاء الله لكن عشان التعريفات لا تختلط ببعضها البعض نقوله الاباحة بجاه هي ايه قال هي التخير بين الفعل والترك تخير بين الفعل افعل او لا تفعل بحيث لا يترتب على الفعل ثواب ولا على الترك عقاب الا على حسب النيه فان النيه تقلب المباح حلالا وحراما الله اكبر يبقى الاباحيه يا اخواني اذا فعلتها لا يترتب عليها ثواب خلي بالك واذا لم افعلها لا يترتب عليها عقاب انت في الوسط خلي بالك انت في الوسط الوقت لو جيت اليمين هتلاقي اذا فعلتيه هتاخد ص ولو جيت الشمال هتلاقي اذا فعلتها هتاخد عقاب خلي بالك من الموضوع ده أنا قلت لك ليه امسك ورقة وقلم واكتب الإباحة في وسط السطر واكتب عن, ف... عن جنبها من اليمين استحباب وواجب وعن جنبها اليسار كراها وتحريم لأنك خل بالك أنت واجب في الوسط الوسطة لا تاخد صواب ولا تاخد عقاب لو جيت ناحية اليمين هتاخد صواب ولو جيت ناحية الشمال تاخد ايه تاخد عقاب لو جيت ناحية اليمين يبا تتركه الفعل عليه ثواب والترك عليه عقاب ولو جيت ناحية الشمال هيبد الترك عليه عقاب والفعل عليه سو وعدم الترك الترك عليه ثواب ثواب والفعل عليه عقاب في ناحية الشمال الترك عليه ثواب والفعل عليه عقاب فهمت هذه الأحكام يبدأ عايزين نتكلم وراه الأحكام التكلفة التخير الإباحة بقى هي التخير بين الفعل والترك بحيث لا يترتب على الفعل ثواب ولا على الترك عقاب لا على الفعل ثواب ولا على الترك عقاب يبقى في منزلة بين المنزلتين طيب معناها ايه ضربه في المثال اللي معنا ده هو بيقول لك في الضابط فاضل الضابط بيقول لك إيه يباح استعمال كل الأنيات إلا الذهب والفضة معناه ايه بقى هني معناها ايه يعني يجوز لك أن تستعمل الآنية ويجوز لك الا تستعملها على السواء ولا فرق بين الاستعمال والترك يجوز لك ان تستعمل الانيه ويجوز لك الا تستعملها فالامر على السواء ولا فرق بين الاستعمال والترك وقوله كل يباح استعمال كل الآنية كلمة كل من صيغ العموم فتشمل كل الآنية إلا ما استثناه الدليل حتى ولو كانت هذه الآنية ثمينة كالياقوت والذمور والزبرجد يبقى نحن لسه ما وصلناش ونحن نقوله يباح استعمال كل الآنية الآنية الآنية اللي هي ايه ما احنا عارفين الإناء الأنية جمع إناء وهي الوعاء الأنية جمع إناء وهي الأوعية طيب يباح استعمال كل الأنية إلا الذهب خلي بالك إلا دي بقى غير مباح إلا غير مباح اللي جاي وراه غير مباح إلا الذهب والفضة فيحرم استعمالهما ولا يجوز فيحرم استعمالهما ولا يجوز استعمالهما طيب لماذا؟, لماذا استثنى المصنف الذهب والفضة ليه قال إلا الذهب والفضة اشمعنا أنية الذهب والفضة لأنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل الذهب والفضة في الأكل والشرب ونحو ذلك الزب والفضة هذه يعني مال فلا يجوز الإنسان أن يستعملها في الأكل والشرب ونحو ذلك طيب الدليل على ذلك إيه؟ أنت بتقول لنا قواعد أنت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت بتقول لنا قواعد ومن غير دليل الدليل على هذا الكلام أنت بتقول يباح استعمال كل الأنية إلا الذهب والفضة ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم والترمزي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي من حديث حزيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا لهم في الدنيا اللي هم مين لهم في الدنيا اللي هم مين اللي هم الكفار فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يبقى إذن أنيت الذاب والفضة لهم للكفار في الدنيا ولنا نحن المسلمين في الآخرة ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنيت الذاب والفضة ولا تأكلوا في صحافها في صحافها الصحاف جمع صحفة وهي الإناء الذي اكل فيه يبقى الدليل على إباحة الأكل والشرب في كل الأنية إلا أنية الذهب والفضة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حزيفة أخرجوا البخاري ومسلم وأبو داود الترمزي من حديث حزيفة رضي الله عنه ونهاء قال لا تأكلوا في أنية الذهب والفضة لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفا فإنها لكم في الدنيا ولهم في الآخرة أو فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وما رواه البخاري ومسلم وملك وأحمد وابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انيه الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم الذي يأكل أو الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم طب معناه ايه هذا يدل على ماذا هذا الكلام يدل على على ايه من الاحكام الخمسة؟ ها يلا يا اخواننا احنا خدنا الاحكام الخمسة هذا الحديث يدل على اي على اي واحد في الاحكام الخمسة هو احنا عندنا دليل اسمه حرمانيه يعني حكم فيه اسمه حرمانيه نحن عندنا حكم من الأحكام الخمسة اسمه حرمانية أيها بارك الله فيكم يدل هذا الدليل على التحريم الذي يشرب في أنية الذعب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة أو في الدنيا <تصفيق> وأيضا ما رؤية عن حزيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه استسقى اي طلب أن يشرب فأتاه دهقان فأتاه دهقان فأتاه دهقان الدهقان هو يعني رئيس الإقليم رئيس الإقليم كان حزيفة في مكان معين في بلد غريب فأرد أن يشرب فأتاه دهقان أي رئيس الحي يعني مثلا أو رئيس المدينة أو رئيس الرجل اللي هو اللي قاعد معاه أو الزعيم اللي قاعد معاه فأتاه بإناء من فضة. أتاه بالماء في إناء من فضة. فرماه به. فلو أصابه لكسر منه شيئا. الله الله. ثم قال. إنما رميته به لأنني نهيته عنه يا سلام إنما رميته به لأنني نهيته عنه وهذا يدل على أنه فهم التحريم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم وصلت هذه الصوره حزيفة كان في مكان معين فأرد أن يشرب فقال لو مسقوني فأتاه زعيم الحي أو زعيم المكان الذي هو فيه بإناء من فضة فيه فيهما فرماه فلو أصابه هذا الإناء لو أصاب الرجل لا كثر منه شيئا يعني رماه حزيفة رمية شديدة فقال إنما رميته به لأنني نهيته عنه إنما رميته به لأنني نهيته عنه يعني كيف نهيته وقد استحله والفعل كيف أنهاه عنه وقد استحله والفعل طيب المنهي عنه في آنية الذاب والفضه يا ترى هو الاستعمال في الأكل والشرب فقط أو الاستعمال في غير الأكل والشرب ها؟ النهي في هذا في هذه الأدلة خاص بالأكل والشرب فقط وأما الاستعمال في غير الأكل والشرب فليس بحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب ولو كان المحارم غيرهما فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس وأبينهم في الكلام لا يخص شيئا دون شيء بل إن تخصيصه الأكل والشرب <تصفيق> دليل على أن ما عداهما جائز لأن الناس ينتفعون بهما في غير الأكل والشرب وعلى ذلك يجوز اتخاذ قلم من ذهب ونحو فهم هذا الكلام والنهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هل هو خاص برجال والنساء أم خاص برجال دون النساء بارك الله فيكم هنا. عام بالنسبة للرجال والنساء وإنما يجوز أن يضبب الإناء بشيء من فضة والتطبيب هو إصلاح الكسر في الإناء بوصله بشيء يمسك طرفي الكسر يعني شيء لا يلحم يقول لك ده هذا الإن لا يلحم إلا بفضه فيجوز أن تأخذ منه ضبة بفضه ولا يجوز اتخاذ تلك الضبة من ذهب لحاجة أو لغير حاجة فيجوز بخلاف الفضة طبعا فإنه يجوز أن تتخذ لحاجة أو لغير حاجة طال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قرأناه أنفاء من شرب في أنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم في بطنه نار جهنم ولكن هذه الضبة التي يتخذها الإنسان في الإناء المكسور يشترط فيها شروط أولا أن تكون يسيره على قدر الكسر ودون زيادة يعني إناء مثلا غالي الثمن فيه ثقب فيه خرب فأنا أأتي أضع في هذا الثقب فضة على قدر الثقب ولا أزيد عليه يبقى إذن كانت تكون الضب أيه يسير أن تكون من الفضة وليست من الذهب أن تكون لحاجة لأنها لا تجوز بدون حاجة يعني <تصفيق> أن تج أن تكون هذه الفضة لحاجة لأن طبعا زي ما قلني فيها خلاف بين العلماء في لو كانت ليست لحاجة تجوز أو لا تجوز وإنما هو لغير حاجة اتفق العلماء على حرمتها أما لحاجة فتجوز. فعن أنس رضي الله عنه أن قرح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب اللي هو الكسر يعني سلسلة من فضة صلى الله عليه وسلم فاتخذ سلسلة من فضة صلى الله عليه وسلم وبهذا ننتهي من الضابط الأول الذي هو يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة هل أحد عنده استفسار في هذا الضابط؟ احنا أخذنا ضابط من 5 يتبقى 4 أخذنا ضابط من 5 لأننا سننهي باب الأنية الليلة أخذنا ضابط من 5 يتبقى 4 هل أحد عنده سؤال في هذا الضابط؟ يباح استعمال كل الانيه إلا الذهب والفضة؟ أحد عنده, أحد عنده استفسار بارك الله فيكم نعم ندعو الله عز وجل أن يرزقنا الفهم وأن ييسر لنا أمرنا إنه ولي ذلك ومولاه قلوا أمين واعذروني على يعني الصوت يعني لأني والله يعني أخبرت المشرفين أني لا أصلا أستطيع أن ألقي الدرس الليلة ولكن توفيق الله عز وجل هو الذي يسر هذا الأمر فلم يكن في نيتي والله أن أحضر هذا الدرس الليلة ولكن الحمد لله رب العالمين <تصفيق> الضابط الثاني قوله قول المصنف حفظه الله تعالى بارك الله فيكم أخي نزار الضابط الثاني آمين وإياكم إن شاء الله الضابط الثاني قوله آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة إخواني واخواتي أطلب منكم طلب أطلب منكم طلب بارك الله فيكم أن تعينوني بحفظ المتن يعني لو الدرس الماضي من الأسبوع الماضي فخزنا الضابط الأول أقسام المياه ثلاثة طهور وهو الباقي على خلقته طاهر وهو الذي اختلط به طاهر فغير, فغير عن إطلاقه نجس هو الذي خالطه نجس فغير أحد أوصافه لو حفظنا هذه الكلمات الثلاث كنا حفظنا باب الايه المياه النهارده عندنا خمس جمل خمس جمل في باب الاميه لو تعينوني بحفظ هذه هذا المثل لكان ذلك أمر عظيم بارك الله فيكم وهو خير يعني عندما من الأسبوع للاسبوع خمس جمل خمس جمل ستأخذ ستكتبها وانت يعني إن لم يكن معك المثل آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة لو قرأتها خمس مرات لحفظتها الضابط الأول إيه؟ يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة يبقى أنت بحفظك لهذا الضابط تقعد عليه القواعد أو زي ما هنقوله الوقت الشيخ بيقول آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاس هاتل وحدة وحدة مولاني فصر للكلام وحدة وحدة آنية طبعا إحنا خذناها آنية جمع إنا وهي الأوعية الكفار المقصود بمين من المقصود بالكفار هنا هل هم الكفار الأصليون من يهود والنصارى أم أن الحكم عام في هؤلاء وهؤلاء بارك الله فيكم الحكم عام الحكم عام في كل هؤلاء يبقى إذن آنية الكفار طاهرة اختلف اهل العلم هل يجوز الأكل والشرب فيها أم لا ولكن الشيخ هنا قيدها لأنها طاهرة بقيد لكونها طاهرة بقيد ما هو القيد؟ ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. فإن علم... باستغلال بببالمفهوم بست... المضاد بقى. فإن علم أنهم يستخدمونها في نجاسة، ليس الطاهر. هاه؟ فهمت؟ وصل هذا الضابط أنية الكفار طائرة ما لم يعلم أنهم يستعملوها في نجاسة. فإن علم أنهم يستعملوها في نجاسة، هي ليست بطاهر. طيب يجوز استعمالها اذا علم انهم لا يستخدمونها في نجاسة لانها حين اذا طاهره لكن هي لم يستخدم لم يستخدموها في نجاسة لكن هل نغسلها قبل الاستخدام ام لا نغسلها يعني يا اختي انت لك جاره نصرانيه وايه هي النجاسه ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة يعني ايه هي النجاسة عشان يفهم الكلام النجاسة إنهم يأكلوا فيها لحم خنزير ويشربوا فيها خمر ويأكلوا فيها ميت مثلا يبقى وأنا عارف أنهم لا يستخدمونها في نجاسة طيب أنا عارف هذا أجراني وأعرف أنهم بيأكلوه بيأكلوا زينه يعني بيجيبوا فراخ وبيجيبوا بسله وبيجيبوا فاصوليا وبيجيبوا لحمه من عند الجزار وبيجيبوا سمك حاجات من دي وما بيشربوش لا خمره ولا حاجة ده ناس عاديين زينا فلاحين كده عاديين وخلاص طيب يعني يباح انك تاخدي منها الحلة تطبخي فيه نعم يباح طيب هل يا ترى بقى قبل الحله ديت ما تحطي فيها اكل تغسليه ولا لا تغسليها <تصفيق> بارك الله فيكم طيب عن أبي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افلاكل في انيتهم قال لا. لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها فاغسلوها ثم كلوا فيها يبال بد من إيه؟ من غسلها ده طبعا أنا لو ما لاجتش حد يعطيني حلة تانية أو طبق تآخر أو أنا عندي عزومي وأريد أطباق كثيرة وأواني كثيرة وجاري جارتي نصرانية سأستلف منها أطباقها إبا قبل أن أغسلها لو وجدت جارة مسلمة فالافضل أن أأتي بها من عندها بالأواني فإن لم أجد إلا هذه الأواني اللي هي للست النصرانية التي هي جارتي آتي بهذه الأواني وأغسلها لكن هل يترى هذا الحكم على العوام ولا في تفصيل الأمر إذا علمت أنهم يستخدمون تلك الأواني في النجاسة كالخمر والميت والخنزير كما ذكرت وجب غسلها قبل استخدامها وعليه يحمل الأمر في قوله فاغسلوها إذا أنت علمت وتيقنت وتيقنت أنهم يستخدمونها في نجاسه وجب غسلها اما اذا كان مظنه وصول النجاسه اليها ولكني لم اتيقن مش عارف الله ناس دولت يعني مش عارف ناس مخفيين عننا كده لا يختلطون بنا ولا نعرف ما عندهم ولا ولا وبعدين انا مش عارفه يعني هم بياكلوا خنزير ولا ما بياكلوه شويه عند ذلك فيستحب غسلها ويحمل الأمر في الغسل على بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلوها على الاستحباب يستحب يستحب لاني لم أتأكد أما في الحالة الأولى يجب ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلوها على الوجوب يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلوها على ايه على الوجوب ثالثا الحالة الثالثة يببه حاله تيقنت أنهم يستعملوا في نجاسة الحالة الثاني منش فاك مش, زار... مش متأكد تيقنت أنهم لا يقاربون منها النجاسات تيقنت أنهم لا يقاربون منها النجاسات يعني لا يأكلون نجس ولا يشربون فيها خمرا ولا كذا ولا كذا فيجوز لي أن أستخدمها بدون غسل طيب ما الدليل على ذلك الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما أنه صلى الله عليه وسلم استعمل أي توضأ من مزادة مشركة مزادة يعني قربة امرأة مشركة امرأة مشركة إذن هذا دل على الإباحة في حالة, الـ في حالة التأكد أنهم لا يستعملونها في نجاسة بها انتهينا من الضابط الثاني وهو آنية الكفار طاهره ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة مول الضابط إليها الأولان إليها مولاني يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة الضابط الأول يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة الضابط الثاني وآنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة كده الضابط الثاني انتهى اعتناد الضابط الثالث يا شيخ الضابط الثالث قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر عظم الميتة الميتة نحن نتكلم الآن عن الميتة مش التي زكتها زكاه شرعيه نتكلم عن الميتة التي لم تزكى بل ماتت عظمها وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر هو في ميته يبقى فالحجاد كلها يا مولانا والسع دماغك الله يبارك فيه عظم الميتة بالنسبة طبعا العظم ده موجود في كل الطيور والبهائي طيب وقرنها القرن موجود في ايه القرن يا اخواني القرن القرن يا اخواني موجود في ايه بالنسبة للحيوانات موجود في الحيوانات في البهائم والجاموس والماعز وكذا والقرن القرن موجود فيه والزفر الزفر موجود فيه من الممكن أن طيب أستأذنكم لحظة واحدة أرد على الهاتف استاذنكم لحظة واحدة بارك الله فيكم ها ماله اي لما انت عندك ستايل بوب اكتبه فوق انت عندك مش عندك حاسين كده فوق بعض بين كتب واحد فوق الاسم المستخدم والتاني التاني الباصور يابني انت مالك دي بتاع عيني. التك في تحتك إذا كلمة نسيم في كلمة تحتك إذا تك على و تحت فيها من تحت خلاص خروج اطلع من ال من ال من ال انت فتح في الصفحة قدامك طيب طيب ما انت كده يبقى خلاص يا ما انت كده داخل اهو احنا انا فتحت ازاي وانا كنت فاتح الجهاز عندك طيب تمام اهو طيب طيب طيب هكلمك بعدين يا ولاد عشان عندي درس دلوقتي يلا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معذرا إخواني إذن هناك من الميتات ما فيه عز جميع الميتات فيها عز وبعض الميتات فيها قر والبعض فيها ظفر قد يأخذون مثلا ظفر الصقر قرن القرن البهائم ممكن يستخدموه في صنع الاشياء و ريش الصقور ممكن يستخدموه في صنع الاشياء والحافر ممكن يستخدموه في في في اي اشياء والشعر ممكن يستخدموه والصوف يستخدم و وريش الميت اللي هو بالنسبه للطيور كل هذه الاشياء طاهره طاهره يبقى اذا الميته لو ماتت الميته الميته اللي هي نهين الميته اللي هي نهين خلي بالك الميته هي التي ماتت ماتت بغير زكاه شرعيه ماتت بغير زكاه شرعيه خلي بالك لكن هناك اشياء يستسني الشر على زي الكلب والخنزير، اصبر مش كل العفو. تبقى لي بال، وهذا هو راجح من كلام أهل العلم، وهي رواية ثانية عن أحمد، وقول عند أبي حنيف عن أبي حنيف رضي الله عنه، وما رواه البخاري معلقا قال الزهري في عظام آآ الأفيال آآ أدركت أناساً من سلف العلماء يمتصرون بها ويدهنون فيها. إضام الأفيا اللي هي إيه الميت وهذا هو ما رجحه الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ومذهب الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه حيث قال والقول الصواب إذن هناك قول معارض إحنا ناس بندرس فقه ومن من يدرس فقه يعلم أن هناك ما ما في ما ليس هناك مسألة إلا وفيها أقوال لأهل العلم ليس هناك في الفقه مسألة إلا وفيها أقوال لأهل العلم ولكننا ندرس هذا الكتاب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال وقول الصواب أن الأصل فيها الطهار ولا دليل على النجاسه ولا انها لا حياه فيها ولا نفس لها سائله اي لا تجري فيها الدماء تبليه الاشياء دي بتطاهره يا مولاني قال لها قال لانها لا حياه فيها يعني القرن والظفر لا حياه فيها وليس فيها شيء يعني <تصفيق> وليس فيها أدم سائل هناك من الـ من, الـ من الإخوة من يريد الحديث ولا إيه؟ شوف كل الله أخ... وبذلك نكون قد انتهينا من الضابط الثالث وهو عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر يبقى كده الطابق الثالث انتهى هل هناك احد عنده سؤال فيه اي احد عنده سؤال في هذا الضابط الحمد لله الضابط الرابع قال وجلود جميع, جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ <تصفيق> إلا الكلب والخنزير جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير فلو أخذنا جلد الميتة في الدبغناه فاز استعماله في كل شيء دبغناه يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني ونشفناه وجففناه حتى يطهر فلو أخذنا جلد الميتة فدبغناه جاز استعماله في كل شيء أما قبل الدبغ فلا يجوز استعماله ثم استثنى المصنف من جلود الميتة نوعان وهما جلد الكلب والخنزير قال لا يطهران حتى بالدباغ تبليه لماذا استثنى الشارع لماذا استثنى الشارع الكلب والخنزير لا يطهران حتى بالدباغ قال لان نجاستهما عينيه لا تطهر بدباغ ولا غيره يعني لو اتيت كما قال الشيخ محمد ابو سلم حفظه الله تعالى في الدرس الماضي اللي هو قبل المغرب قال الكلب إذا ولغ في أحدكم فليغسله سبع مرات احذقنا بالتراب في رواية أخرى هنّ بالتراب في رواية أولاهن بالتراب هذه نداسة متعلقة بنداس عينية بلعاب الكلب بلسان الكلب المهم هذه نداسة عينية وهذه حكمة يعني من الله عز وجل لا هو الله عز وجل شرع لنا ذلك وقال فيه ضرر وب فيه ضرر وجاء الطب الحديث ويثبت ان الكلب والخنزير فيهما ضرر بالغ في استعمالهما ولذلك منع الشارع من استعمال جلودهما وعظامهما وشعرهما وريشهما يعني كل هذه الاشياء فلو ذبحت البهيمه فجلدها طاهر فلو زبحة البهيمه فجلدها طاهر هذا الجلد نأخذه خلي بالك دي جلود الميتات دي جلود الميتات حاجة ميتة أصلا حاجة ميتة هي ميتة لم تذبح ولم تزكى زكاه شرعية لم تذبح ولم تزكى زكاة شرعية فهي ماتت هناخد الجلد بتاعها بعد ما ماتت آه. مات حمار ماتت بهيمه ما تكفش فسلقنا جلده واخذناه دبغناه في وطاه طيب افرض ذبحنا احنا ذبحنا بقى الايه ذبحنا البهيمة هل يشترط دبغها او دبغها دبغ جلدها لا يشترط دبغ جلدها انما هو طاهر قال الحنابلة جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لأنه نجس العين ونجس العين لا يمكن أن يطهر بخلاف النجاس الحجمي وبعدين ردوا عليهم قالوا إنه قد ورد نص صريح في أن جلد الميتة إذا دبغ غفر الطهر وهو حديث ميمون رضي الله عنها وأرضها هل عندما ماتت شاتها أو شاتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبختمو فقالوا هذا ممسوء يعني العلماء بيرض على بعض ماشي ولكن الظاهر والراجح انه يطهر بالدباغ يطهر بالدباغ يطهر بالدباغ اللي هو ايش جلد الميتة جميع جلوت الميتات الا الكلب والإيه والخنزير الحكم الحكم عام الحكم الوقت اللي بتسأل في النمر والصعاب والصعبان ما جاء الحكم عام الحكم عام قال وجميع جلود الميتات جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير فلو منع مثلا النمر وال والصعاب والصعبان لقال إلا الكلب والخنزير والنمر والصعاب والصعبان يبقى هكذا انتهينا من الضابط الرابع رابع من احكام الانيه من احكام الانيه طب ايه اللي ايه دخل الجلود في الانيه لو ماتت ولسه جلدها يعني في استعمال تخذه وتتبغيه أختي تسأل هل يؤثر زمن الموت والبهيمة مثلا لو ماتت من فترة طويلة ما هي لو ماتت من فترة طويلة وليس فيها جلد فلن تتبغيه أما إذا ماتت ولسة وما زال جلدها ماتين فممكن أن تستعمليه فاستعمليه بالدب اه دخل اه دخل الجلود في الأني أعزكم الله يدخل الجلود احنا بنتكلم في باب الايه في باب الأني. ها دخلنا للوقت في الجلود جلود الميتات ايه دخلنا من هنا احسن الله اليك واخت رؤية في القديم يستخدمون القربة مصنوعة من الجلد للشرب بارك الله فيك نعم الزهراء بارك الله فيكم إيه إيه إيه علاقة الباب علاقة هذا الضابط بالباب أنه قد يستعمل يستعمل الجلد في قد يستعمل الجلد في صنع الأواني والقرب لذلك لابد أن نلاحظ العلاقة بين الضابط الذي نأخذ فيه ونبرصه مع الباب. وهذا ترتيب الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة في كتابه صحيح البخاري تجده يلحظ ملحظا فيأتي بحديث في هذا الباب تجده يلحظ ملحظ معين في العنوان في الحديث فيأتي بعنوان ويأتي بحديث قد لا ترى أنت له علاقة ولكنه من وجهة نظره وبتفسيره له علاقة له علاقه ناتي الى الضابط الخامس وهو خلي بالك بقى هذا اهم, هذا اهم الضوابط التي في باب الليله ونحتاجها نحن كثيرا قال يسن تغطيه الانيه واي الأصبية الاصبيه وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم يسن يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم طيب نغدو الضابط كلمة كلمة يسن كلمة يسن هي مولانا تجبتنا حكم خيام سادس احنا ما خدناش يسن دي في الاحكام التكليفيه الليلة احنا خدنا واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام فين يسن دي يسن دي جايبينها منين يعني ايه يسن يا مشايخ مشايخنا اللي في الغرفه يعني ايه يسن من الاحكام التكليفيه ما معنى يسن في الاحكام التكليفيه احسن الله اليك أحسن الله إليك أمت الشكور، أحسن الله إليك الزهراء، فاتمت الزهراء، بارك الله فيكم، صاب الشام مستحب نعم، هكذا المسنون والمستحب والمندوب بمعنى واحد، المسنون والمستحب والمندوب بمعنى واحد، فقال يسن تغطية الآنية يعني يسمى يا مولانا برضه يعني أحسن الله إليك أم عبد الله يعني يسمى إذا فعله أثيب على فعله إذا فعله أثيب على فعله وإذا تركه لا يعاقب على تركه إذا فعله أثيب على فعله وإذا تركه لا يعاقب على تركه دي معنى المستحن فعلته وفيه في نقطة يكتم عبد الله في هذا التعريف ما يساب فاعلهم امتثالا ولا يعاقب على ترك ما يساب على فاعله امتثالا يعني امتثالا يعني فعله لأنه سنة ربما يفعله لأنه لم يقدر على فعله ربما يفعل هذا الشيء لأنه يعني اخت خجل من الناس لا بد من امتثالا ليه يعني امتثالا يعني امتثل امتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فنعم مثل غسل الجمعة فهو ممكن يغتسل ممكن يغتسل يوم الجمعة راجل جاي من الغيط هو شغال كان جسمه متعص فقام ايه اغتسل عشان ينظف نفسه عشان يروح يصل عشان ينظف تنه العريض. او واحد سوخ جات له حمى فقام وقالوا له يلا جوما اشطف يلا فقام اشطف ورح صلى اغتسل ورح صل آه لكن التاني بقى رجل طاهر وتمام التمام وجي جي, جي ليه النهاردة الغسل المسنون يوم الجمعة اغتسل لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهني هذا فعله وهذا فعله وهذا فعله فمن يسب على فعله الذي فعله امتثالا امتثالا يبقى اذا ما يساب على فعله ولا يعاقب على ترك ما يساب على فعل امتثالا ولا يعاقب على تركه به المسنون او المستحبة او المندوب يسن حاجات بقى سنن سنن خلي بالكو عشان كلنا عندنا بيوتنا عندنا عندنا هذه الاشياء قال يسن تغطية الانية تغطية الانية تغطية الانية سنة سن من النبي صلى الله عليه وسلم انه أمر رسوله سلم بتغطية الآنية لأنه قال غطي إناءك واذكر اسم الله عليه ولو وإن لو ولو أن تعرض عليه عودة وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغلق الباب واسم الله عليه فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف إناءا مغطى او كما قال صلى الله عليه وسلم يبا اول سنة تغطية الانية يبا اذا احنا لابد ان نغطي الانية لماذا لانهما من ليلة هناك ليلة في ليلة في العام ينزل من السماء الوباء فاذا نزل ينزل في الانية فاذا وجد الانية مغلقة لا ينزل فيها سنة ضائعة يبقى يسن تغطية الآنية وحتى لا يسقط في الإناء شيء قد يلوث الماء وأنت تشربه أو أنت آه طيب يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية إيكاء الأسقية يعني إيه إيكاء الأسقية يعني إيه إيكاء الأسقية إيكاء الأسقية, إيكاء الأسقية. أنت عارف أعظكم الله تبارك وتعالى إيكاء الأسقية كأنك مثلا نعلم ونحن عندنا كده في في الفلاحين حاجة اسمه أنت عارف الكربة الكربة الكربة لما بتيجي تربطها من فوق مش بتلم فم الكربة كده بتلمه كده بتلم فم الكربة كده وتجي تربطه دي إيكاء الأسقية أي شدوا فام الكربة بالوكاء أو يربط إيكاء الأسقية و إغلاقوا الأبواب إغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم يب تغطي الاناء وتسمي الله وتوكي السقاء وتسمي الله وتغلق الباب وتسمي الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه إذا دخل الإنسان البيت فسلم على أهله قال الشيطان يعني لا أدركتم المبيت إذا دخل الإنسان فسلم على أهله وسمى عند الطعام قال لكم لهم لا مبيت ولا عشاء إذا دخل وما سلمش وإذا سمى عند الطعام يقول لهم خلاص مش هتتعشوا لكن هتباته فالسلام والتسمية عند الطعام طاردان للشيطان من البيت فانتبه ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلق بابك واذكر اسم الله عليه فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا اغلق بابك وذكر اسم الله عليه فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله عليه اطفي المصباح سواء كان مصباح فيه نار أو مصباح كذا أو كذا فقد يحدث من هذا المصباح ما لا يحمد عقباه ونحن نعلم أن الفويسقة دارت النار على حصير, رسول على حصير رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحرقته قال قطف مصباحك واذكر اسم الله عليه وخمر إناءك ولو بعود تعارضه عليه خمر إناءك عن غطيه ما لقيتش ما تغطي به الإناء فضع عود عود على هذا الإناء هل العود هذا سيغطي الإناء لا ولكن أنت تمتسل وتقول باسم الله وذكر اسم الله عليه وأوكي سقائك وذكر اسم الله عليه فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يحل إناء موكا أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال العلماء ما هي العلة ما العلة والحكمة في تغطية الآنية قالوا أن هناك داء ومرض ينزل من السماء في ليلة من العام فلو وجد إناء مفتوحا يصب في ذلك الإماء. الإماء كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتلك الأشياء لهذه العلة كما صح في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبذلك نكون قد انتهينا من الباب الثاني من كتاب الطهارة وهو باب الآنية ندعو الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يشفي من المرضى اللهم اشفي أمراضنا وارحم أمواتنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقية الصالحات أعمالنا وتوفنا وانت راض عنا يا ربنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومعكم بعض الوقت إن كان هناك استفسارات الوقت تسأل تقول يعني هل يكون غلق النور في زماننا هذا من السنة أثناء الليل لا ليس من السنة ولكن إن كان هناك يعني ربما كانت العلة ربما كانت العلة لأن كانت هناك مصابيح بسيطة أو كذا على على الأرض. فربما كانت العلم متعلقة بذلك ولكن امتثالا لرسول ال... الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجع عموم اللفظ تدخل هذه المصابيح في في في في هذه ال في هذا الأمر يبقى غلق مصباح الكهرباء يدخل في أمر النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في عموم النهي لأنه لم يخص نوعا دون نوع هذا والله عز وجل أعلى وأعلى مخصصا وقد يحدث من هذا المصباح الضرر الكثير قد يحدث منه ضرر وضرر عظيم فإذن النفس العلة التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تنتفي في هذا الزمن فصدق هذا الكلام على هذا المصباح والله تعالى أعلى وعلى واختامة الشكور تقول أحسن الله إليكم شكراً ما حكم استعمال الصواني المشلول الملونة بعلون الزهب والفضة التي تباع في الأسواق يعني ما أظن, ما أظن أن هناك يعني هيبيع صنية ذهب أو فضة أو حتى متهنب ذهب أو فضة لأن هذا سيكلف تماما إنما هو ربما لون أو كذا أو كذا فإن كان لو أو كذا فهذا لا حرج فيه أما الذهب والفضة الخالصيني فهذا لا يعني هما المنهي عنه صل... الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما والله تعالى اعلى وأعلى. المقصود المقصود الانية التي فيها يا اختي بارك الله فيك المقصود الانية التي فيها طعام المقصود الانية التي فيها طعام مش كل الانية يعني انت حتى في شيالة الاطباق الاصحم هتغطى ازاي وحتى لو دخلت هذه في العموم يبقى احنا نضع عليها سطارة هكذا قطعة قماش ونسمي الله عز وجل عليها حتى ايه لكن انت لما تأتي بهذه الاطباق فحتما تغسليها حتما تغسليها قبل وهي كانت مغسولة بالفعل لكن حتما أنك تغسليها قبل أن تضعي فيها شيء إنما الأمر لو كان هناك أطباق مثلا أنت تحفظينها في نيش أو في دولاب أو في كذا أو في كذا ولا طعام فيها لا العبرة بالأنية التي فيها إيه؟ فيها طعام وشراب والله تعالى أهلا وأهلا وفيكم بارك الله And that I'm حكم الانيه المرسوم عليها ذوات الارواح يعني الانيه المرسوم عليها ذوات الارواح هل المقصود بصور ذوات الارواح خاصة بالأنية أم أن الصور نفسها حرام الصور حرام لو على الجدار حتى لو على الستائر لو على الآنية لو على الملابس الصور حرام فليس معناها أنها على بها الثلال لو على استبياء لو على استطارة لو وجدت صور ذات أرواح على استبياء ماذا تفعلين فيها ماذا نفعل بالستطارة التي عليها صور ذات أرواح نمزقها ماذا نفعل بالجدار الذي عليه صور ذات أرواح نطمسها يبا ايضا ماذا نفعل بالانية التي عليها صور زوات ارواح هل الجواب واضح نعم بارك الله فيك إن استطعت ان تزيليها فزيليها وإن لم تستطيعي فلا حرج في كسر الاناء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم بهذا الحد نكتفي إن شاء الله قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم لأني متعب <أه> نعم أنا متعب والله لكن تفضلي أختي تفضلي أختي <تفضلي> <أي, مواد> أي مواد إن شاء الله هناك توسيع للمواد هناك توسيع للمواد فقد فقد, <فقد> يكون هناك زيادة للمواد والمشايخ إن شاء الله فبدل من أن تكون حصة وحدة في اليوم قد يكون حصتان إن شاء الله اتفضل يا شيخ نزار تفضل يا أخي نعم يا أختي قلنا قبل ذلك أنه يجوز لك يا أم عائشة أن تحضري في البعض وأن تنتصبي في البعض الآخر ولكن تكتبي في التسجيل في المعهد أنا سأمتظم في مواد كذا وكذا وسأنتسب في مواد كذا وكذا هل هناك أي استفسار آخر عذرا شيخنا الشيخ محمد أبو مسلم فقدنا ورط القاعة ولم ألاحظك إلا الآن فأستسمحك عذرا أخي لأننا لأنني متعب بالفعل أربط على استفسار الأخت أم عائشة تقول لا أقصد فقط بعض المواد الانتظام دون انتساب في الباقي آه يعني البعض انتظام ما يا أختي لك ما تريدين إن شاء الله لك ما تريدين لك ما تريدين إن شاء الله الأمر في سعى إن شاء الله تبارك وتعالى الشيخنا الشيخ محمد أبو سلم وصل ونور الغرفة بارك الله فيه ونفعنا الله عز وجل بعلمه وهو من ال العلماء علماء الأوقاف المخلصين.